في حلقه النومان تنافسوا التفان يسموا بها الفتيان والخير لا دام والخير لا في حلقه النومان تنافسوا التفان يسموا بها الفتيان والخير لا دام والخير لا يا حظ من اعلى خير قد وفا عزم بنجم سما والخير نادهم والخير ناد في حلقه جن ما انت تنافس وتفاد يسمو بها الفتيان والخير نادهم والخير نادهم بالاكسجين غداهم خيرهم قد علوا رسم لما جد سمو والخير ناداهم والخير ناداهم في حلقة النعمان تنافس وتفان يسمو بها الفتيان والخير ناداهم والخير ناداهم